وتولى الأعمى يزكى آوَ سَوْفَ تَوَلَّى إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا وَنَادِيَ يَدْعُوكَ لَعَلَّكَ تَنْسَى فَمَا كلا من عاد ذكر فمن شاء ذكر في صحف كرم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرا. و ما یه Oh, uh -huh.